بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد فضيله الشيخ حافظ رحمه الله والعباده ركنان لا قيام له لها الا بهما وهما الاخلاص والصدق وذكر الادله على الاخلاص وهو افراد الله عز وجل بالعمل وان يكون قصده العبد وجه الله ودار الاخره قالوا اما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثار ما امر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التره وترك التكاسل عن طاعه الله وامتاع النفس فينتاك النفس برجام التقوى عنا حرم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومه على ذكر الله والالتقامه على ذلك كله مقطعا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كانوا يرون انها نزلت في ابي بن النضري رضي الله تعالى عنه واصحابه فليغفر لهم وذلك انه عندما غاب عن مشهد احد عن مشهد بدر قال لان اشادني الله عز وجل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا لنن الله ما اسمع فلما كان يوم احد وكشف المسلمون قال اللهم اني ابرئ اليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين واعتذر مما فعل هؤلاء يعني المسلمين فأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين ثم قاتل رضي الله تعالى عنه ولقيه سعد بن معاد فقال يا سعد واها لريه الجنة إني لأجده, لأجده دون أحد فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وولد به ما بين رضاة الثمانين وثمانين ما بين ضربه بسيف وطعنه برمح ورميته بتم فما عرفته اخته الا ببنائه رضي الله تعالى عنه فجعل الله عز وجل ما فعله هذا صدقه هذا دل على ان الصدقه يكون بالعمل كما يكون بالقول فتق الله وكونوا مع الصادقين امر الله عز وجل يعني عباده المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين ولا يكونوا من المنافقين الكاذبين وهذه في سياق قصه التوبه على الثلاثه الذين خلفوا فبعد أن أخبر الله بتوبته عليهم قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالصدق هو المنجاة الصدق في القول والصدق في العمل كلاهما سبب النجاة فذكرنا أن الصدق هو توحيد الإرادة الإخلاص توحيد المراد والصدق توحيد الإرادة بمعنى أن يكون الإنسان شغل واحد وقصد أكيد لهذا المنجاة المقصود الواحد ان هو يقصد وجه الله ولا يعرج على متاءه ويكون جادا في الطلب اخذا ما اتاه الله بقوه في العلم وفي العمل وفي قوله وفي فعله كذلك وقال تعالى الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فلقدتنا الامتحان فلا بد من ورود المحنه في من انتسب الى الايمان فاخبر الله انهم امتحن الذين من قبلنا فعالم الله سبحانه الذين صدقوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا وعلمه هذا هو العلم الذي يحاسب الناس عليه فلا يعلمن الله الذين صدقوا علما يحاسبهم عليه ولا يعلمن الكاذبين كذلك علمه شهاد بعد ان علمه اذلا غيبا ولكنه لا يحاسب العباده على العلم الاول قبل ورودهم وقول صدور افعالهم وانما يحاسبهم على ما صدر من اعمالهم على ما علم انهم قد فعلو وليس على ما علم انهم سوف يفعلونه او لو قدر ان يفعلوا فقال الى قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اذي في الله جعل فتنه ناسك عبا بالله ولا ان جاء نصر من ربك لا يقولن إن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين فلا بد من وجود اذى يؤذيه الانسان ولا بد من وجود الم الكل يالم فالذين تركوا أمر الله عز وجل ولم يؤمنوا لا يفوتون الله فهم لا يفوتونه بل ينالهم الله بأنواع العقوبات أم حسب الذين أملون السيئات أن يسبقون تاء ما يحكمون فهم في نوع من الألم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وأما من آمن فلابد أن يؤذى فإذا ووجد الأذى انقسم الناس هنا فريقان فريق صبر وثبت وصدق مع الله عز وجل وظل على طريقه لم يثنيه عن ذلك الطريق ما يتعرض عن ذلك الطريق ما يتعرض له وفريق اخر اذا اذى في الله جعل فتنه الناس في الفرار منها كالفرار من عذاب الله كعذاب الله كما يفر المؤمن من عذاب الله وكما يجب ان يفر كل مكلف من عذاب الله صار هذا يفر من فتنه من فتنه الناس له اذ خالفهم فيما هم عليه من شهواتهم ورغباتهم جعل هذا في الفرار منه كالفرار من عذاب الله وسبحان الله لربما اكثر الخلق يفرون من فتنه الناس لهم اشد من فتنه من فرارهم من عذاب الله بل لا يخطر ببالهم يعني الفكر في عذاب الله سبحانه وتعالى ولكن همهم كله فيما يفتنه الناس به ويؤذونهم به في نفس او في مال او في عرض قال ولا ان جاء نصر من ربك اي للمؤمنين لا يقولون انا كنا معكم وهذا باللسان مع انهم في فترات الشده قد ظهروا وعرفت حقيقتهم وعرف كذبهم من خلال عملهم ليس هذا بالكذب الذي هو مجرد نقل كلام على غير وجهه بل هو قال امنا ولم يكن صادقا بعمل في ايمانه وذالك انه على حسب ما يكون ان تكون مصالح الدنيويه يكون انتباهه فهو يوافق الناس فيما يريدون منه حتى يتقي بذلك اذاهم واذا انتصر المسلمون صار هو مع اهل الاسلام قال تعالى عليك الله باعلم بما في صدور العالمين بل ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين وقالت تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبوركم مسترجون باساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قادم هذا الحسبان ان يدخل الجنه بغير امتحان حساب باطل لا يكون ولا يقع ولما ياتيكم مثل الذين خلو مضوا من قبلكم مسدتهم الباءه والضراء وذلك في الابدان وفي الاموال وزلزلوا والزلدله التحريك بشده فهم حاول اعداؤهم ان يذلوهم عند انهم وقدر الله سبحانه وتعالى ان يمكن الاعداء من الاقتراب منهم جدا ليظهر علمه السابق فيهم سبحانه وتعالى في من يصبر عند الزلزله الله اذن في ان يتسلط الكفره على المسلمين وفي قدرته ان يذهبهم في لحظه واحده وان يدمرهم تدميرا بكن فقط انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون ومع ذلك فهو عز جل اذن كونا في ان يصل الكفره الى زلزله المسلمين لانه يحيط بهم حتى يحصل هذا التحريك بشده لاقتلاعهم عن الثبات على دينهم ثم بعد ذلك ياتي نصر الله حتى يستعجل كثير من الناس النصر حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله وذلك لطول المدى و تاخر النصر لمده من الزمن فإذ اشتقوا إلى الله عز وجل ويلجؤون إليه قال تعالى الا ان نصر الله قريب وهم موقنون بنصر الله لكن النفس الانسانيه تميل الى الاستعجال فكان هذا التاديب وهذا التعليم من من الله عز وجل لعباده المؤمنين لكي يعلموا ان طريقهم هذا يظهر فيه الصادق من الكاذب بالذلذه والتحريك وقال تعالى أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ إلى قوله عز وجل وكأي من نبي قاتل ماهوا ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضاوه وما استكد والله مع الصابرين أقول أكبر والله يحب الصابرين وكاي من نبي قتل معه ربيون كثير اي جماعات كثيره فما وهن لما اصابهم في سبيل الله ما اصابهم الوهم والوهم هو حب الدنيا وكراهيه الموت وهذا يؤدي الى الركون الى الارض والاخلاد اليها وعدم انطلاق القلب الى الافاق العليا لانه ركن الى الدنيا اصابه الوهم ليس عنده القوه الدافعه التي تحركه ليرتفع عن الارض وشهواتها هذا هو الوهن نفاه الله عز وجل وهو مرض يصيب الأمم كثيرا عندما يحصل لهم نوع من الأذى ونوع من إحاطة العذاء بهم ونوع من الهديمة عندما يقتل جماعات كثيرة منهم أو يجرح من يجرح فجعل الله المثل الطيب والمثل والأسفة الحكمة في من لم يصيبهم المرض مرض الوهن الذي هو حب الدنيا وكره في الموت المرض الثاني الذي نافاه الله عن المؤمنين الصادقين هو مرض الاستكانة وما الاستكان وهو من السكون وهو يدل على إيثار الطمأنينة الى الدنيا والاستكانة والذل لما يريده الاعداء فالاعداء يريدون بقيدهم وحربهم ان يوقفوا اهل الاسلام ان يوقفوا اهل الاسلام عن الانطلاق الى العمل في سبيل الله عز وجل يريد لهم ساكنين ومقهورين تحت امرهم وسلطانهم والله سبحانه وتعالى نفى عن عباد الله المؤمنين انه عندما يصيبهم شيء من البلاء انهم يستكينون لعدوهم ويخضعون له ويحققون ارادته اليس هذا الامر ب امر يعني مما عذره عنه لا يطيقون عملا ولكنه يظهر امر الاكتنان بقبول ما يريد العدو وان يتنادل اهل الايمان عن شيء من ايمانهم ومبادئ دينهم فيولبون ما يولبه الاعداء ويقبلون مبادئ هؤلاء الاعداء ويرسونها في الناس لانهم يستشعرون الضعف والذله والعجزه العبره تظهر جيدا في مواطن المحن الاعتبار و مواطن ظهور حقائق ما في القلوب والصدق عندما يكون هناك ضعف عندما يكون هناك هزيمه فكثير جدا من الناس يعني يحاولوا علاج الهزيمه بموافقه العدو وانت ترى كم من الزنادقه يوالون اعداء الله عز وجل بكل انواع الولاء وكم ممن ينتسب حتى الى الاسلام والدعوه الاسلامي يردد اقاويل الباطل التي بعضها ينقض اصل الدين من اقرار باحقيه الملل والاديان المخالفه وربما بالمشاركه قطعا في, في بعض ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ومحاوله ابعاد الناس عن الالتزام به سواء في العقائد او في الاعمال وهذا افظ واشد درجه الاتكانه ان ينظر الانسان ما يريد العدو فيطبقه في الاعتقاد في القول في العمل ولا اعوذ بالله وهذا هو الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن اوليائه المؤمنين فما وهنوا فيما فما وهنوا لما اطابهم في تبييل الله وما ضعفوا وما استكن كما ذكرنا الوهن بمعنى تعلق بالدنيا ووجود الروابط بالارض الضعف عدم وجود القوه التي تدفع لابد ان يتخلص الانسان من روابط التي تربطه بالشهوات وتكون عنده قوه دافعه لو, لو تخلص من الروابط ولكن ليس عنده قوه دافعه انه مرض الضعف يبقى لا يتحرك لا بد ان يكون عنده همة للحركة والانطلاق ولا بد ان يتخلص من روابط الارضيه التي تجعله يخرج الى الارض ويتبع الهواء يتخلص من الشهوات ولا بد ان لا يفتكينه الاعداء ثلاثه امراض نفها الله عز وجل عن عباده المؤمنين واتباع النبيين وكايه من نبي قتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون كثير قراء اخرى التي نقرا بها القراءه قاتل ليس فيها يعني اختلاف ولا اشكال لان هؤلاء المقاتلين لم يصيبهم هذا الامر وكتب اقرب الى السياق يعني ال ال الات قبلها لما فيها من ذكر قتل النبي صلى الله عليه واله وسلم وقتل من قتل فما وهن الباقون لما اصابهم او فما وهن الاصحاب حين قتل النبي انها تفسيران وما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما تكلوا ما كان حلول الصبر والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسنه ثواب الاخره هذه لحظات صدق فعلا ان يعرف ان يعرف الانسان انه انما يؤتى من قبل ذنوبه فيبادل إلى الاستغفار وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فنحن يصيبون ما يصيبون من قبل أنفسنا وعيلاذ ذلك بأيدينا لا تظنوا أن مفاتيح القضية بأيدي الأعذاء حقيقة الأمر مفاتيح كل شيء بأيدي الله وعند المؤمنين من الأسباب أضعاف ما عند الكفرة بل لو قلنا إن أسباب القوة عندهم في التخلص من قبل اسباب تطنطره بهم عليهم فكان هذا الحق انما هم يعني هم امر قلبي انما يتمكنون لعدم وجود القوه منا انما يصادفونا لورود ضعف منا كما ان الظلام انما صار ضربا لعدم وجود النور ليس انه يعني امر ايجابي هو يفرض نفسه لا وجود النور دائما يزيل الظلام لا بد الظلام لا يجير النور لكن الحقيقه ان الظلام يكون موجودا لعدم وجود النور كذلك يعني لا يتمكن اهل الاسلام لماذا يورث ضعف عندهم ورور الجنوب والاطراف في الامر فلو علاجنا هذا حدث تغي... يعني يحدث تغيير هائل في موازين القوى وتاتي قوه من حيث لا ندري وقدره من حيث لا تحتسب ويتمكن المسلمون بما لا يقدرون على مثله الله المستعان وقال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباءات والضراء وحين البلاء اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون صدق الله عز وجل ان تصدق بمن حقق الايمان اصدق ما نستهدف ان الذين صدقوا الذين امنوا لكن البر من امن بالله و يومه ان تصدق في الاعتقاد الصحيح اصدق في العمل الصالح اتى المال على حبه رغم حبه للمال ذهب القربه واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والعمل الصالح في اقامه الصلاة ايتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء في المرض وفي الفقر وفي الحرب وحيئئ اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون فهذه هي علامات الصادقين وفي الصحيح ابن بيرره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل جه يسليس على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز فعيد اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتحه عمل الشيطان القوه هنا المقصود بها قوه الايمان قوه العلم والاراده قوه العلم والعمل في ان يكون الانسان سائرا في طريق الالتزام بطاعه الله عز وجل بقوه مثل قوله تعالى خذوا ما اتيناكم بقوه خير هو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف قال ما عنده إيمان ففيه خير لكن المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرس على ما ينفع مع الاتعانة بالله أخذ الأسباب مع التوكل ونهى على العجل والعجل هنا هو العجل المقدور عليه وإلا لما كان له معنى أن ينهى عن شيء يحصل الإنسان كما لا يقال للعاجل مثلا عن المشي إن شاء الله لا تعجل كيف يقال لا هذا امر اصابه رغم ان لكن لا تعجز هنا ضعف الاراده وذلك التكاسل والخذلان والتقاضل واجذن الانسان مضيعا لعمره لو رزمانه الى ان يعني يضل سنين ولم يقض شيئا هذا هو العجز المذموم وهو يحدث نفسه بانه سوف افعل فهذا عجز مع ورود القدره الصريحه لكن بضعف الاراده فلا تحطر طرف القدرة الكامنة في الإنسان الإنسان فيه طاقات عظيمة جدا لو استشعر أهمية ما هو فيه لن طلقت هذه الطاقات فليالك العجل مغموم أي عجل هذا عجل أن يتشعر الإنسان المهانة في نفسه والضعف ولا يتشعر الخطر المخيط به وبالتالي فلا يتحرك رغم أن الدنيا كلها يعني تلزمه بالتحرك أو تقتضي منه التحرك شعور إنسان بالضغط كده يعني غرقت سفينته وتألق خشبته في بحر متلاطم الامواج فهو لن يرتيح ابدا الا ان يصل الى بر الامان ف عنده طاقات كامله يظل يعني يقاوم الموت بصعوبه الخطر ووجوده في ازمه فهو لا يعجد ان يظل الايام يصارع الامواج ولذلك لا بد ان تظل تصارع الباطل سنين وطول عمرك تبد ان تكون عادما على ذلك انت يا اسراء خلاص زهقنا من كثر المطارده والبات لا هذا من العدل يعني انا اتذكر قصه احد الاخوه نجا من غرق سفينه كنت مشهوره اسمها تري اكتوبر بيقول لي قاعد بعد ما غرق التافينا قعد يتعلق بلوح خشب 48 ساعه يقول لي ما غفلتش لحظه ما فيش ولا لحظه نام فيها طول 48 ساعه يصارع الموت وما شاء شعر الله شارط بالتعب وده ما شاءش بالتعب حك جسمه تعب اول ما لقى تورس الكوبري بيشد له الحبل ان هو مش قادر يرفع ايده عشان مسكه خلاص شعر بالامان وصل فقال هنا اتريح شعور واحد في خطر وفي ازمه فبيخرج كل ما عنده من طاقات والطاقات موجوده فعلا ولكن اكثر الناس لا يستغلها ولا يبادر الى العمل الطالب عنده فيش طرق فعلا في العمل ده بس عنده طلب العلم محتاج يصدق ان ثاني واخد على الدواء وممكن يقعد سنين ما يفكرش يفتح ما كانش يفتح كده وممكن يقعد في دعوه الى الله اكبر جل يكشف ان هو اللي واحد الثقيلان ولا يصلي ولا تعالى وكيف حتى تتعرف على اسمه على اسمه ولا يكلمه كلمتين وحاجز وهمي دايما لان ما فيش ما قايت لك الصدق في ان ده هو سبب المجاه الالتزام بالعمل الصالح العباده التي ينبغي ان يؤديها الانسان الانسان يقعد يسوس بمراحل طويله ان شاء الله بكره انخلص ان شاء الله بكره هقوم ليه ان شاء الله بكره اقول الستر ان شاء الله بكره اخذ على قراءه القران وهكذا حتى يضيع الامور بس والله لا صرافه لانه هو لو شعر بانه في ازمه وان المنجا يعني النجا هو بالتوجه الى الله يعمل عمل صالح بالتاكيد هيوقظ ما ينامش ممكن 48 ساعه او اكثر من ذلك ويصارع الاموال فالشعور التاني بقى اللي هو الحجد ده واحد نايم قصاد الجرنال نايم كده مستريح ولا كان فيه حاجه ده تقول له قوم انا حاجه لك حاضر طيب ويقعد يقرا صفحه الاحداث الحوادث ساعتين ثلاثه انا اقول كده الجرايد اللي اللي كانت نشر على احداث الحوادث دي كم من الناس قضى فيها ساعات طويله والناس كلها عماله تتكلم ليل ونهار ده كم ساعه انفقت في مثل هذه التظاهرات والتخلف والقدره النذفه وكم تاعفقت في قراءه كتب العلم كل الناس جاء كانه مستديره عدم قلبها علشان يحصلوا على نسخه وكتب العلم مرميه في, في كل مكان ما شاء الله الافضل الاخير الصدق فعلا دي لكن اهتمام الانسان هو اللي بيحدد مدى يعني زوال العجب عنه استعن بالله ولا تعجز فلا بد يكون في قوه في يعني العمل والعلم قوه علميه وقوه عمليه بحيث يزول عنه العجز الملموم الذي هو ضعف الاراده القدره مش ممكن تخرج من غير اراده ومش ممكن يخرج من الانسان طاقاته الكامنه دي الا لو شعر بان هو في ازمه لابد ان ينجو منها والان فعلا شعوره يعني يعني, يعني والله سبحانه الله الانسان هو المفروض يعني في الدنيا كلها يكون شعوره بالازمه دي رغم ما يوصل لبر الامل في الجنه لكن الحياه الرتيبه بتخلي الانسان دايما نوع ايه ان هو يعني يعني يقتريش ويبقى كل يوم حاجه عامه روتيني بيؤديه فربنا يقدر لعباده المؤمنين ما يستخرج الطاقات الكامنه دي ان هو يخلط عليهم بعضهم لغايه ما ياخذوه وهو خلاص واهمه كل كل امه برسولين لياخذوه ويبقى في صراع قوي جدا الصراع ده بيخلي الطاقه تطلع لان في شعور بالخطر فربنا سبحانه وتعالى بيرزق عباده من التوكل عليه والاستعانة به ربما في اوقات الريحان اشد من اوقات الرخاء والطمانينه والسكون ولذلك يعني هو ده ده اللي بيحصل ده من اجل عباد الله المؤمنين الاستراعي اللي, ال اللي بيجي ده لاستخراج الطاقات الكبيره اللي عندهم من التوجه الى الله عز وجل و معرفته وليعلم الله عز وجل الصادقين سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل الصادقين و نرفع عنا افتقرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على منفعه واستعن بالله ولا تعجب وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا فان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتع عنا شيئا فان لو التي فيها التاسف والحسره على ما فات ويعني لوم القدر ولو نفسك هنا لا ينفع ولكن يعني اللوم النافع هو في ان يدفع الانسان للعمل الصالح هذه لو التي تفتع من رشأتها منك فيها تأسف وحتحسر أو أعتقد أن الأمور تمت بغير قدر الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الآخر الكيف واندان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجد من أسبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان وعلي في ضعف لكن معناه حسن جميل مأخوذ من قوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت جهده قال الله عز وجل وانظر نفس ما قدمت لغد في المحاسبه فالكيس من خاف نفسه دامن نفسه وحاسب نفسه العاقل فنحاسب نفسه وعدل لما بعد الموت ولتنظر نفس ما قدمت لغد والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني هو راكد نقول هخش الجامعه وجنه وسعه جميله وفي حاجات وانا هاخد كذا ولما اخش الجنه هعمل كذا وهو عمال يحلم بالظبط كده بتاع الواحد تجيله اوقات يقعد بقى من كتر الصعوبه اللي العمل الاثم دي هيقعد يحلم بها لما يحصل تمكين وفتح للبلاد واكل الكفر وهو قاعد عمال يضيع وقته ولت الله عفوا والعافيه لا حافظ قران ولا يعني مثلا صمره كثير ولا ولكن عمال يسرح في الاماني فتتمني ده ادلع نفسه وواه واول ما يديله شهوه ينلها ده راء فيه هذا يعني وادي الحمقه والمضلين اذا اجتمعت النيات الصريحه والعاديمه الصادقه في هذا العبد قام بعباده الله عز وجل يقول ثم علم انه لا يقبل منه ذلك الا بمتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبد الله تعالى بمقتضى مشله وهو دين الاثنان بعباد اخلاص توحيد المراد وصدق توحيد والاراده والاتباع توحيد المتبوع توحيد الطريق الموصل الى الله عز وجل زي ابن القيم بيقول ولي واحد كن واحدا في واحد وولي واحد كن واحدا في واحد يعني طريق الحق والايمان يعني في طريق واحد ولو كن واحدا يعني ولو ايه انت لوحدك ما تتبش تفكر وظبط نفسك ان تثير مهما كان ما حولك لأن كثير جدا من الناس يوطن نفسه لأنه ما شمع الناس أو فلان ما شمع فلان لو إن فلان ده يعني غاد عنه ولا ما ستطاع أن يسيره في طريق الالتدام لا يعني ولي واحد كن واحدا في واحد أعني طريقة الحق كلام جميل يقول خليعبد الله تعالى بوقت ما شرع وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد الإسلام كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه فلو انك مسلم من عمل عملا ليس عليه امر نتغاضى يبقى لا بدعه ولا يعني ترك الواجبات ولا فعل المعاصي حتى يكون هناك متابعه صادقه المتابعه لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فعما امر كتاب الله ثم امر به وراؤك ما نهى عنه ولا تدع في دين الله على ضرر هذه الثلاثه الاركان شروط في العباده لا قي وما لها الا بها طبعا انا الاركان والشروط لان هو مش يعني ما بتمش في قواعد اصول الفقه عشان يفرق بين الشرط والشرط والركن هو بيتكلم بالاصطلاح المعهود يعني وليس باصطلاح اهل الاصول لان هي في الحقيقه اجداء منها هي اركان في العباده لا قيام لها الا بها فالعزيمه الصادقه شرط في صدورها والنيه خالصه وموافقه السنه شرط في قبولها فلا تكون عباده مقبوله الا باجتماعها فاخلاص النيه بدون صدق العزيمه خوه وتطويل امل وتمنن على الله استنى المهووس ده اللي عمال زي ما قلنا عمال يتلح بدون هو نيته خير ويحب ان الاثنين ينتصر وانه هيفتح امريكا وهيفتح روسيا وهيفتح الدنيا كلها ولكن بدون عمل بدون ما يخطو الخطوات الواجبه عليه الان وتما وتسويء يقول وتمنى موت سبب العمل وتفويض الذي وصدق العزيمه بدون اخلاص بدون اخلاص في كل شيء كان اكبر او اصغر بحسب ما نقص من الاخلاص اشد اكبر ده اذا كان فقد الاخلاص في اصل الدين في شهاده ان لا اله الا الله ما نطقها الا رياء لا يقول فان كان الباعث على العمل من اصله هو اراده غير الله غير الله فنفاق وإن كان دقل الرياء في تزيين العمل وكان البائث عليه أولا إرادة الله والداني الأخير وكان الشرك الأصغر بحسبه حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر طبعا كلام صعب جدا لأول حلو جدا والجزء دا كلام ليس هو الضابط أهل لي ما نقله عن أحد هذا الكلام وبالتالي فوقع فيه يعني خلال كبير البائث على العمل من أصله لم يدفعه لذلك العمل الا اراده غير الله فعمله حابط وهو نفاق لكن لا لا لا يلزم من ذلك ان يكون النفاق اكبر النفاق الاكبر او الشرك الاكبر هو ما يتعلق باصل الايمان وينافي اصل توحيد الله سبحانه وتعالى ما نطق بالتوحيد الا رياء لناء وما دخل في الاسلام الا من اجل ان يقول الناس عنه او ينتفع بالمصالح ولكن هذا العمل الذي هو من اصله يعني على سبيل المثال ما دفعه الى راجع حفظ مثلا القران ما دفعه الى ذلك الا ان يقول الناس عنه حافظ فهذا من اصله كذلك هذا نفاق نعم وهذا شرك لكن لا يلزم ان يكون شرك اكبر طالبه انه قال لا اله الا الله قالته من قلبه لان هو في الحقيقه انما هذا العمل الذائع ما جاهد الا ليقال جليل ما انفق ليقال جود هذا عمل كبير ومن اكبر اول من تصاوبه النار لكن لا يلزم ان يكون ذلك هو من الكفر الاكبر ان هو كلامه هو مش طريق طبعا لكنه يوحي بذلك يوحي ان كلمه النفاق ان كان الباعث عنه الاطيه وراده غير نفاق وان كان دخل الرياء في تادير العمل وكان باعث عليه اراده الله والدنا الاخره كان اشترك الاكبر كيبت فهم العوائل اللي هو ايه شركه اكبر ده كلام طبعا ضعيف, ضعيف جدا بل اذا دخل الرياء في تادير العمل يعني هو اطل الباعث عليه وجه الله سبحانه وتعالى فدخول الرياء انه طلب رؤيه الناس في تكميل العمل فهذا تمامه النبي صلى الله عليه وسلم شبكه يصلي رجل لاجل نظر رجل هو شرك اصغر كما ذكر وان كان هذا انما يكون شركا باسترتاله في هذا ويمكن ان يجازى باصنيته وتحبط ويحبط التنزيل تحبط الزياده التي فعلها ولذلك نقل الامام ابن رجب رحمه الله في هذا الباب يعني انه ارا خطره الى ان عقد اصل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى ثم دخلت خواطر الرياض فإنه إذا كان إن دفعها لم يضره بذات لات وإن استمر معها فهذا فيه قولا لأهل العلم منهم من قال أحبث العمل ومنهم من قال يجاز بأصل النية وهو الذي مال إليه يجاز بأصل النية لأن التذيين هو الذي رقع فيه الرياض فأما أصل عمل فلله فهذا بلا شك ينقص الثوان ومحرم عليه أن يدين العمل لأجل المال بسم الله العافية ولكن يجادل اطريته لان اصل النيه وقعت لوجه الله وافعل عمل دون تزييب مضى لوجه الله سبحانه وتعالى وقوله حتى اذا غلب عليه التحق بالاكبر لا ليس اضبط ان هو يكون كثيرا يعني لو افترضنا على سبيل المثال ان الارثاب يرائي طول الشهر للبطولات القياده او يرائي بالحج والعمره مرات عديده كل كما يروح يحج وهذا في كل مره من المرات ويراء بالنفقه ويراء بالجهاد هل هذا هو الذي يلتحق بالشريك الاكبر ليس كذلك بل الذي يلتحق بالشريك الاكبر اذا كان في اصل دينه اذا لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه الا من اجل الرياء ولا شك ان هذا الامر يمكن ان يصل اليه الانسان بالمواظبه على الشريك الاصغر لان الشريك الاصغر درائي للشريك الاكبر نعوذ بالله من ذلك انه يعمل للناس لدرجه ان يعني يؤرض عليه أن يبيع دين فيكون قابلاً لذلك لولا أن يقول الناس عليه غير ذلك فيخشى أن يترك دينه من أجل الناس فيكون وليه الله قد التحقى في الشيط الأكبر نعوذ بالله من ذلك فمثل هذا العمر وهو متى يكون الرياء شيطاً أكبر إذا كان في شيء من عصب الدين كما لو آمن بالله عز لله أو نطق الشهادة أو آمن باليوم الآخر لأجل الناس أما في نفسه فهو في وطن نفسه وطن نفته يعني على أنه لا يعتقد ذلك الكلام ده موجود في المنافقين جدا والعلمانيين وأمثالهم تلقيه أصلا لا يعتقد الدين من الأصل ولكن لو قال ذلك لا تهمه النساء بالكفر فلا يرضى لنفسه بذلك فيؤمن يقول لهم لا أنا, أنا مؤمن بما تؤمنون به ولا يضب الله فهذا الأمر مرائي ولا يضب الله وأحيانا يضغط عليه وقال له ارتدت عن الدين فيقول لا, لا لا أنا مؤمن بالقرآن أنا أخطأت بما قلت ولا يضب الله كهؤلاء الزنادق الملحدين الذين عندما يظهر عليهم في امر النفاق الذي يعني يقولونه ويفعلونه يرجون يقول نحن نؤمن بالدين ونحن نقر بالامام بالله واليوم الاخر فهذا يراء بايمانه وهذا واذ ا بالله هو المنافق النفاق الاكبر ابو الشرك الاكبر الذي ما قال شيء من اصل الدين تو ابا كان في الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره او اي اصل من الدين يقوله رياءا طي هذا والله ويكتم في نفسه في نفسه خلاف او يبغض ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ويكره ولاذ بالله واما ظنت بحبته يقول له ما سنة عظيمه جدا وهو في نفسه يكره السنه ولاذ بالله ويكره التلاها ويكره حديث النبي عليه الصلاه والسلام ويود ان لو ترك الناس هذه الزعبلات في, في غنه ولاذ بالله فهذا هو النفاق النفاق الاكبر سواء ما يتعلق منه بالاعتقاد او بعمل القلب فمسائل من الرياء يكون اذا كان غالبا او اللي هو ياتي بعد كده المسائل دي موجوده في كتابه ما عنده من الشيخ رحمه الله واغفر له لما يتكلم بعد كده على انه يثير الرياء بشكل كانه هذا الشيخ الازهر هو يثير الرياء فقط واما كثير ففي شيء اكبر الشيخ الاصغر هو يثير الرياء يعني لو راى قد ده ليس بالضبط ولا فقط يكون ضابطا بل ما كان من جله المعاصي هو الرياء اصلا الرياء اللي هو شيء اصغر في النهايه بيحكم صاحبه في الاخره من جله المعاصي بمعنى عدم كون صادبه في النار فلو كثر منه يعني اعماله كلها رياء وليغضب الله بالله لكن اصل ايمانه اه يعني اصل توحيده بالإيمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر ثابت في قلبه لله عز وجل وقناعه بالشهاده خالصا من قلبه وعنده اصل حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبغي شيئا مما جاء به وان كانت شهواته تغلبه هذا ولو راى في كثير من النوافل حتى الفرائض عند حضور عند من لا يكفر ذلك ان لو قلنا بتكفير تارك الاركان الاربعه الصلاه والزكاه والصوم والحج ففعل من ذلك لان فهو تارك للعباده يعني احرجوه هو كان صحي مفطر صبح مفطر في رمضان وبعدين لقى ناس ملتزمين ومتدينين فقالوا له انت مش انت مش صايم النهارده فكته قال له انا طيب طيب فكمل صيامه وليس في نيته وجه الله عز وجل لكن مكشوف من الناس ويقول انت يقوم عشان هو اشرب ماء فهذا ولهذا والله مرائي بلا شك وعمله حابط ومفطر في الحقيقه وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه كفاره كمان لان هو ما صامش بس هذا الرجل في نيته انه الامر دي امور باب الشهوات مش من باب ان الناس دي ما تفهمش عشان تشوف ابو ضاد ولا يذو بالله واحد اخرجوه قالوا قوم صل فقام صلى اخراجا من الناس ولكن هو في نفسه ما يعني لو لو تركوه لما صلى فهذا مرائي وترك للصلاه في الحقيقه لانه لابد ان يخرص لله عذرا لكن هذا الامر عندما لكف ترك الصلاه لا يخرجه من المله بذلك الله على بارك لأن النفاق الأكبر يكون في اعتقاد القلب وفي عمل القلب زي ما قلنا واحد يكره ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يكره الجهار في تبيل الله يكره طاعة الله عز وجل يكره قراءة القرآن حتى لو صدق لكلام ربنا بس مش طائق الأمر ده قال يا ذو لك رهية ربو غضر ده دا دا دا عمل قلب دكافي المنافق نفاق أكبر حتى لو فعلوا المنافقين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأدوات وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بعضهم وقال عز وجل وكارهوا أن يجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ففي بعضهم خرجوا بفعل وفي نفسهم لا أعلم وفي نفسهم خرجت وهي كارهة ولي أره بالله حتى ولو فعل لابد أن يكون عنده أصل حب الله وحب طاعة الله وحب الإيمان في في الل لله عز وجل الإيمان بالله عز وجل لابد أن يكون محبوبا في القلب أما نبكر هذا الذي جاء, جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا نفاق أكبر ولي أره بالله يقول واخلاص النيه مع صدق العزيمه ان لم يكن العمل على وجه السنه كان بدعه وحدثا في الدين وشر ما لم يؤذن الله به فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله فلا يخرج العمل من العبد الا بصدق العزيمه ولا يقبل منه ذلك الا باخلاص النيه واتباع السنه لذا قال ضاهر بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا قال اخلصوا اصوابه يعني خالصوا مشارب الشرك موافقه للسنه هو يمكن اسهل في الاخلاص طبعا هو قضيه الايمان والتصديق ركن ايضا من اركان العمل لو قلنا يبقى اربعه من ركن الايمان قال عبد الله ومن اراد الاخره توقى عليها سعيه وهو مؤمن فاولئك كانت لهم مشطور فلو انه كذب شيئا من الحق بعد ان وصل اليه وبلغه عن طريق الرتل فانه ولو اخبر ولو صدق ولو عمل عملا موافقا للشرع انه لا يقبل الله عبد ال المستفر والاكبر كما قال ابن عمر والذي نفسي يده لو كان لاحدهم مثل احد ذهبه لو كان لاحدهم مثل احد ذهبه فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر يبقى ده الراجل ده عنده ايه عنده اخلاقه وبيقول في سبيل الله وانفقه يعني عمل فقه ولا مش طوعه في متابعه وانفقه كله ده دليل على الايه الصدق فعلا وان في عديمه طريقه مستعد ينفق اوله كله ومع ذلك لما ما يمش بالقدر يبقى عمل ايه حابط او غضى على ذلك لو كان ليس عنده ايمان باليوم الاخر مثلا وله اعوذ بالله يعني بيعمل الكلام ده ومش عايز جنه ولا نار او لا يصدق بها وله اعوذ بالله يبقى مهما ده لو قعد طول النهار والليل في اراده ولا يريد يعني ثواب الله ادخل الجنه وتكبر على ذلك او لا يتكبر على ان يخاف النار يبقى عمله حابط وله اعوذ بالله ويكذب باليوم الاخر وله اعوذ بالله وهكذا لو كذب بالملائكه لو كره الملائكه وحاربه وقال هذا عدوونا من الملائكه لو كذب بشيء من كتاب الله عنده ايه يا معينه مش راضي يتعدي من عنده ولا اعوذ بالله لا يريد ان يقبلها قلبه كما في الزنادقه زي مثلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يبيمون الى الحق الذين تكتب حتى ينطق الجلد على ذنبه الصغير تلاقي موضوع الجلد ده عندهم مش ايه مش نادي ينزل لهم نزور ابدا وربما يكذبوا القران اعوذ بالله وبعضهم يكذبوا القران فعلا والله لو عمل بقى كل العمل وبذل كل الجهد لا يقبلون حتى يصدق و... ويحب شرع الله عز وجل فلو انه الايمان زال من القلب يبقى العمل كله حط لا قيمه له ولا وذ رسله يبقى لا ود من اراده الاخره وان يكون السعي سعيا فعلا وهو موافقه للشرع ولابد ان يكون هناك ايمان واذا كان اليهود والنصارى والمشركين فيما يعملون من اعمال ولو كانت طارحه موافقه لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ولا مجاد دي كل الرسل كل الرسل جاءوا باشياء ما فيش نزاع في انها حق وانها نافعهك الطبق مثلا ويعني اعاده الفطره مثلا وما ذلك لو فعلوها مهما فعلوها ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالقران ولم يؤمنوا بالملائكه والرسل والكتب واليوم الاخر واسماء الله وصفاته والقضاء والقدر ما قضى الله, الله والله عادله والله اعلم لو واحد تبد دين وعمل كل اللي يمنه عمله حاضر بلا شك ولا يقال انه مكاش ولا اقول لك وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل وكذا الرجاء ورغبه ورهبه خضور وخشيه انابه خضوع والاعتاده والاستعانه كالتضاهات به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهم حديثا اوضح المثالك وسرق بعضها لغير الله شرك وذاك اقبح المناهج يقول وفي الحديث مخ هو دعاء هو بيقول شرك هو دي غلط ان هو مش شرك هو ورد احسن كان لو كان على الورد كان يبقى ايه يبقى كلام مستفاد الحديث فيه ضعف والدعاء بخه العباده طيب فهو نقول ورد ورد الحديث هو لكن اد الحديث صحيح الدعاء وهو العباده وده اشد اوضح دي دلاله على اهميه الدعاء يقول ولو جه دع قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي قال دعوني وقال يستكبرون عن عبادتي بعد الدعاء هو العبادة النبي صلى الله عليه وسلم تالها هذه الآية بعد قولي الدعاء هو العبادة وتالها هذه الآية نعم مثلنا الظاهر في دعاء مثل أك أكثر لأنه قال وقال ربكم دعوني أتبع لكم الظاهر هنا دعاء المثل هو في دعاء العباده اصلا لو يشمل الاثنين يتضمن الاثنين هو ادعى الله الهن لا يدعو مع الله اله اخر تدعو مع الله مش بس مش تساله بل تسميه اله وتعتبره اله تدعوه اله يدع الله اله يعني ثمه واعتقده كذلك ثم الله اله ويعتقده غيره ثم ثم لنفس يعني لكن طبق ما اخبر الله بها النفس ولكن هنا الظاهر فيها دعاء المثل وقدر ربكم دعوني استجب لكم دعاء المثل. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا تضرعا تذللا وخضوعا وخضوعا بخفيا في الخفاء انه لا يحب المعتدين اي في الدعاء او في غيره فان الله عز وجل يقبل المعتدل ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها بعد اصلاحها بشرع الله فالفساد فيها بالمعاصي ومخالفه الشر وادعوه خوفا وطمعا لا نصب في دعاء النبيين ان رحمه الله قريب من المؤمن لا ولان يشترط ان ترتضوا تبرعا يشترط دعاء الثناء بل هو اعظم من التبرع دعاء الثناء استغفار الى الله عز وجل والثناء على الله عز وجل بما اتمه وصفاته وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون الله وعد بالاجابه في جامعه الترمذي عن أبي رائرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وفيه عن أنت ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخه الإبادة هذا هو الظالم قال غريب من هذا الوجه لأن أعرف لأنه نعرف إلي أنا نحص إلهية معنى مخه الإبادة خالص به أو لبوه مخه يعني النخاء اللي فيه من جوة وفيه عن النعمال بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو الإبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يتكبرون عن عبادتي سادخلون جهنم داخلا قالت النبيه هذه حديثه بلفظ مصري صحابه شكر البنت وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من لم يذل الله يغضب عليه الله يحب ولد الارض بني من بنو ادم اذا سالته غضب منك والله عز وجل اذا سالته رضيعك سبحانه وتعالى نلج الجنه ونعوذ بالله من النار وفيه في الترمذي عن من حديث ابن عباس مرفوعا اذا سالت فاسال الله هو حديث حسن صحيح يقول دعاء خوف توخو مخا مخا الدعاء خوف توكل خوف اي هو من انواع عباده الخوف من الله عز وجل قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فدليل على ركنيه الخوف إن مفهوم المخلفة أن من لم يخف الله فليس بمؤمن وخافوني إن كنتم مؤمنين ونهى عن الخوف من غيره جمع بين النفل والإثبات تخاف من الله ولا تخاف سبا والخوف من الله يطرد من القلب الخوف من من سبا لو تمكن الخوف من الله من القلب دار الخوف من من سبا قال إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه أي بأولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين مع أنه ده خوف طبيعي ومع ذلك نهي عنه حتى لا استقرر في قلب إن خوف نوعان خوف السري خوف عبادة وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطلة ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف فهذا صرفوه لله هو التوحيد والإيمان وصرفوه لغير الله شرك نو كفران والعذو الله كمن يخاف من صاحب القبر أن ينزل به بأسا أو يخاف من الجن فيتقرب لهم بأنواع القربات والطاعات والذبح والنذور وغيرها فهذا الخوف الباطن الذي يدعو الى طاعه باطنه لان ايه خوف ظاهر بيقول له اجبر ظاهر راح مسك له مسدس ايوه مختلف في صوت قوي في منظر فظيع فانت تخاف من, من هذه الاشياء ده خوف ظاهر ويدعو الى طاعه ظاهره الخوف الظاهر ده انه لو قال له امشي قدامي عشان ماسك له مسدس يبقى ايه هيمشي قدامه وهو عمال من, من قلبه يقول يا رب نجد عليه طاعه وتابع عشان اخاف منه لكن لو هو خوف باطل يعد الى طاعه باطنه من الداخل يضيع زي ما كده اعتقد ان الشيخ الفلاني غبر عليه وان هو هيضيع له عيال ورزق ونحو ذلك فيقوم عايز يتقرب للشيخ عشان الشيخ يرضى فيظهر له الرعب والخوف ويتقرب بهذا الخوف اليه ويظل التضرع وانه اسف وما هيرجع ابدا يثيب المولد بعد كده ونحو ذلك ف مثل هذا الامر ده من واحد كاتب يقول انه هو في يوم اللي مرة مستانة مستدين تكاثر عن مولد البدوي فحصرته المصائب المتعددة فتابة من ترك المولد بعد كده فمثل هذا الامر ويمكن اذا وصل الى حد اللي هو الخوف السر ده من واحد ويطاعة المطنة ويتقرب ده الخوف المخافي بقى خوف شركي ولي اذب الله ناخذ عن ميله اما الخوف العاهي خوف عادة وهو خوف طبيعي ينشأ عن وجود خطر من عدو او حيوان مفترس او غير ذلك فهذا يوجد ابتداء في القلب وقد يرد الى الانبياء ولكنه لا يستقر ولا يدوم بوجود التوكل على الله عز وجل الايمان يطرده من القلب وورود الخوف من يعني الاعداء وما الى ذلك اذا لم يستقر في القلب لكمال التوكل والايمان لم يضر الذي قال له الناس ان الناس قد تجمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله رءوف قد عظيم انما ذلك شيطانه يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين اما ان تقرر في القلب حتى ادى الى ترك واجب او فعل محرم من غير اقراه كان خوفا محرما واما اذا ادى الى الكفر والنفاق من غير اقراه فهذا شرك بالله عز وجل يعني ممكن الخوف الطبيعي يصل الى الكفر كثير من الناس يبقى خائف جدا من الظلمه ومن ان يصيبه اذى ويسمع ما يفعلونه بالمسلمين والمؤمنين فيدفعه ذلك الخوف الى ان يتقرب اليهم او ان يظهر عدم التدين بالدين الى درجه الكفر وهو في الاصل لو كانوا سابوه ما كانش عمل كده فزي ما حكيت لكم قبل كده قصه الراجل اللي كان ماشي في ميدان وبعدين لقوهم بايه بيقضوا على على المسلمين راح جاي تائب من القدام الدين علشان ايه هو خايف يتقبض عليه فلياذب بالله تكفر بالله ولان ما فيش اجراء يقتضي ذلك وبعدين ده سابوا الدين ولا لا عشان يفر الالتزام وعشان ما يوثفش الالتزام ده خروج من المله ولا ياذب بالله فده ممكن الخوف الطبيعي يصل للكلام نعم فينك كما قال عبد الله ولو دخلت عليهم من اقطابها ثم سئلوا الفتنه اتاوها وما تنبهوا بها الا يثير ما شاء الله العافيه وكمن الامم انمح منها الاسلام من اجل خوف من نظرها يشعور اللي احط لك من قبل الشيوعيين وعاشت اجيال على الكفر ولا اعوذ بالله وانبتت اجيال تاليه اولادهم بقى كفرهم كمان هم كانوا كلام ده عملوه الا لما شافوا ان يتعاملوا في المسلمين الزملاءهم اللي طبروا مثلا على الدين لكن كانوا يتاهم ان يهاجروا في سبيل الله ان يفروا بدمهم لكن اثار الدنيا والخوف من يعني فوت بعضنا عينها جعلهم يفضلون ان يصبحوا لا يعذ بالله ممكننا الاديان عملاء لاعداء الدين ولا يعذ بالله وما زالت اجيالته أجيال الواجع الاحتلال الروسي ده قد ايه ثنين لكن ما زال يفرض للشيوعي ده في هذا الشيوعي في بلاد كثيره اجيال شيوعي اجال على ان حرابه الدين بكل طريق ولا يعذ بالله منافقين ولا بعضهم يصرخ بالكفر وبالضبط زي ما حصل في اندلس النهارده الاجيال اللي جايه الاجيال دي بدايه الامر كان هناك التفتيش لكن ثبت الدين وعلى الله واتت باجيال تلو اجيال نفقت الاثمه بالكليه مثل قول الله تعالى ولا يخاف مقام ربه جنته خوف مقام الله سبحانه وتعالى خوف مقام الرب على عبده بالاطلاع والمحاسبه وخوف مقام العبد بين يدي ربه انه سوف يقف بين يدي الله سبحان الله تبارك وقال تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون يصلون يصومون ويتصدقون وهم خائفون الا تقبل الله منهم يؤتون ما اتوا من الطاعه وقلوبهم وجله خائف من الله انهم الى ربهم راجعون وهم يخافون الا تقبل الله منهم لان لانه يا انهم يخشون ان يكون شيء من عملهم قد دخله الرياء او وقع على خلاف ما حب الله عز وجل فقال عز وجل ملائكه الذين هدونا يا يبتغون الى ربهم وثبتت ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف بعد هؤلاء الرسل والملائكه الان لماذا عيسى وعزير والملائكه خيره من خيره خلق الله عز وجل هم يخافون عذاب الله فكيف بعد ذلك يقول واحد انا لا اخاف القناص او لا اريد يعني لا يهمني ان ادخل النار او البعض يقول لو ادخلت النار لكنت راضيا قال الله وقال تبارك وتعالى امن هو قانت اناء الليل ساددا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه قانت مداوم على القيام والطاعه اناء الليل ساعه الليل ساددا وقائما يناوب بين السلود والقيام يحذر الاثراء اقاف الاخره وياخذ الاسباب التي يمجيه الله عز وجل بها ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي اما هذا هذا يفتوي مع غيره وغيرها من الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين في يدي الله لو تعلمون ما اعلم لو بحثتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء الفروج ولا خرجتم الى الصعادات تجارون تجارون تطيحون ترفعوا اصواتكم بالدعاء وتضرعوا الى الله عز وجل فاعداج الارض المنصره الحديث صحيح قال البخاري عن ام العلاء الانصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ادري والله لا ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم هذا قول غريب وهذا الاظهر الله اعلم انه كان قبل ان يوحى الى النبي عليه الصلاه والسلام ما يفعل الله به وبامته وانه يرفعه ويعطيه من قبل محمود اباته والله المقام المحمود وانه عليه الصلاه والسلام في الجنه وله منازل يدخلها بعد موته عليه الصلاه والسلام ويحتمل ان يحمل على ما يفعل به ولا بكم لانه جمع الامرين وان في روايه في البخاري في احمد يذوز جت ولا بكم ما يفعل به ويحتمل ان يكون على التفصيل او ما يقع له في الدنيا الى ماذا يقع من امور في الدنيا له صلى الله عليه وسلم الى ان يموت فهو لا يعلم يبقى الحديث مش موثوق العاد وفي الترمذي ان ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل المال ما مهاربه ولا مثل الجنه ما طالبها فسبحان الله نودي الله والله فيه عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج ولغ المندل ألا إن اتلعط الله غالية ألا إن اتلعط الله الجنة من خاف الآخرة أدلج تر ليلا تر قبل أن يسير الناس تر والناس نائمون وهذا يمكن أن يحمل على الحقيقة بمعنى تر إلى الله عز وجل بأداء العبادات ليلا من القيام وقراءة القرآن ويمكن أن يحمل على معنى الافتدام بالطاعة وقت ترك النات لها وله عن انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل ذكره اخرجوا من ذكرني يوما او خافني في مقام ضعيف ولكنه صحيح المعنى ان الله يخرج من النار من ذكره يوما او خافه في مقام حديث الرجل الذي امره بحرق نفسه قال ما حركك على ذلك قال خشيتي فتدفعه الله بالغسل وله هو ابن ماجه عن عائشه ابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الايه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم مجدا هم الذين يشربون الخمر ويسفكون قال لا يا ابن الفضيل ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ان لا يقبل الله منهم ان لا يقبل منهم هم يخافون ان لا يقبل منهم اولئك يشتريون في الخيرات في ختم وفيه من حديث ابي الرحيفه قال قالوا يا رسول الله قد شفى قال شيبت يهود وامرأتها هذا صحيح ذي أخوتها من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال شعبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتثألون وإذا الشمس كوبرت مما فيه ذكر القيامة والأمر بالاتقام شعبتني هود قال الله عز لله لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو خيرة خلقه فاستقم كما أمرت ومن تابع معك ولا تقو كما أمر نسأل الله نزلحنا الاتقام هل يوجد خطأ إذا ما قلنا ان ذره الايمان او متخوز ذره من الايمان تحتوي على عمل واحد او قصد واحد من اعمال القلب اما ان ذره الايمان فيها كل اعمال القلب مع كونها ذره مفرده هو الحقيقه التفكير الكمي هو اللي اللي عامل مشكله بالتاكيد يعني ذره الايمان فيها اصل كل اعمال القلوب مش انها مفرده بقى ما تحتاجش التركيب لا ما هو اللي عنده ذره الايمان ده لابد يكون بيحب ربنا. بذ... ربنا ولو بيضره يخاف من ربنا ولو بيضره يخلص لله ولو بيضره حتى لا اله الا الله بس لكن تتطور ان هو ما عندوش ولا ذره حب ويبقى ينفع له ايمان ما عندوش ولا ذره اخلاص ولا ينفع له ايمان ولو كان بيحب لا يبقى الكلام التاني يعني. هل يمكن ان يوجد عمل قلبي واحد في القلب دون باكي الاعمال ممكن وممكن حب من غير خضوع ده زي زي كثير ممن يعني يترفع عن الخضوع وليرضى الله ممكن حب من غير رجاء ولا خوف وممكن خوف من غير رجاء ممكن رجع من غير خوف ولا بد انه يولد اصلع من قلوب القلب هي مصابه ده طالب عندي عنده خوف في الطلب وبيقول لي دعني اتصرف في الطلب ده في الخروج العينيه يا رب كبير يا رب وانا اقول له ايه العلاج اقول له اشفي ازمه استشعر ان تستافينا بشيء قد غرقت واسماك القرش من حولك تحيط في كل مكان كلها والله في جو انت رهيبك فماذا يعني وبعدين اخبرني كيف يحصل فرض العين النهارده من غير ما يحصط باقي انواع العلوم ده انت تقعد في يعني في تريك انت علم التوحيد هو كتير جدا منه فرض عين ولكن انا ما اقدرش ان يعني نقول لا إن في حاجات زياده عن الفرض العين وسط الكلام قطع من التاني مش هنقدر نخصص فرض العين كده يعني نقول لك انت مثلا تعرف فين الفرائض بس من غير النواهي خالص عمرك ما عم هتلاقي يعني هتلاقي انك لاوي سبحان الله العظيم ثلاث مرات ما هو معرف الثلاث مرات دي ايه سنه ما دام وان هي فرض مره واحده مثلا ف الامر يعني, يعني لن تستطيع ان تميز هذا التمييز الدقيق جدا بين فرض هنا فاضل كفايه او الواجب والمستحب فاتهدوا اتقي الله عز وجل وفي حاجه ذات طلب العيد شاب يريد الالتزام يخشى ان يحرمه هذا الالتزام من اشياء كثيره منها اصحابه يبذله الله عز وجل خيرا منهم والله والله سبب ازاب الشقاء هؤلاء الاصدقاء ده هم هيحرموا هيحرموا من سبب الالم والمتاع اقبل ولا ترف سوف تكون باذن الله تعالى واضحه يعني الالتزام يجعلك في حياه اخرى غير الحياه اللي في تحياها انت فاكر نفسك سعيد ده هي هي ساعات الاصحاب دول زي لذته الجربانه اللي بيهرش ويجد علاج الحكه دي والله اللذات اللي بين الاصدقاء دول النوعيه دي من اللذات هي نوعيه اللذات اللي بيجدها اللي عنده جرب وبيهرش وبيلاقي بيتريح شويه وبيلاقي مبسوط يعورها بيقول لك تعيد هرش تاني يعور اكتر بس بقى بيبقى مش في الجلد بيبقى في القلب لغايه ما القلب ينزف دم وييبقى ويلبس من حياته وايمانه وعمال يتقلل وهو عمال يديوده في الايه في الحكم لغايه ما ممكن يموتوا خالص فانت ابعد عنهم يا اما يجوا معاك انت حريص عليهم يا يلتزموا زيك يا اما ربنا يديك خيره منهم اخوه في الله يعذبوا ولا يشكر حاجه تاخد بيها لذته الايمان حلاوه الايمان له حلاوه من ضمن متاكدي الحلاوه اللي بيحب المراه لا يحبه الا وده متنبه عشان اخوه يشوفهم الصحاب بيحبوا بعض ازاي وخايفين على بعض ازاي عشان ندرك مدى يعني اهميه الاخوه في الله عشان ما يبقاش كده مجرد احنا ايه قوالب طوب ما نساعد بعض وكل واحد يعني ماشي كده هو مكسر دائما يقول دعو لحد لا انت شوف الراجل خايف يفقد اصدقائه اكتر حاجه خايف عليها من ان يتدا من ان يضيع صحابه فمع ان اخوه في العبده ده يعني من اذكى عدد الانسان اعظم عدد ابوه يرفض ان يلتزم لا يذاكر دروس مجده في المسجد دروس انا في المسجد ولا تمام ايش رايك ولا يطلق اللحيه واشتغل على ركفه تفضل دوم البيت تروح تشتغل واترك البيت اذا كان امره كذلك اذا كان هو فعلا مصر على ذلك لكن هو ان شاء الله لن يكون الامر على هذا الحال طاعه ربنا سبحانه وتعالى لا, لا بديل عنها ف ان شاء الله هو هقول لك خليك معايا ان شاء الله وهو ان شاء الله بعد كده اللي هيساعدك على طاعه ربنا اشتركوا واشتركوا باذن الله بس انت احطن اليه في المعامله في مليته باحترام والله مستعد استاذه اوركوتس قال لي احد الاخوه ان الذي يصلي في الدنيا بلا اراده منه دخل الجنه بلا اراده منه هل هذا صحيح هو ممكن يكون له معنى صحيح يعني بمعنى ان هو بيقول له انا حاسس نفسي مش عايز اصلي مش عايز التزم فبيقول له ارغمها على الايه ارغمتها هتلاقيها نفسك دخلت دخلتك دخلتك الايه الجن ده يدخلونه جنه في الايه في التلاتر اما لو هو بدون اراده هيردوه الاخلاه تبقى هيخش جنه لكن هو الظاهر الله اعلم قصده كده حديث الرجل الذي قتل مائة نفس ومقاضته الملائكه فقالوا انه لم يعمل خيرا قط معنه سال عن التوبه ونواها ما احنا ما فيش نداء قبل في القلوب اعمال القلوب لم يعمل خيرا قط دي ما فيش نداء ان اعمال القلوب موجوده فيها اي لم يعمل خيرا قط بجوارحه هو صار فعلا الى ايه الى من اسباب الخير لكن لسه ولا عباده من عبادات قداه يعني دي كانت واتناءي الخير وليست ايه الخير ذاته يعني هو كان قاصد ان يفعل الخير انت هو كان هياخد الثواب بتاع فعل الخير لما ايه ياخد اسباب يعني ياخد الاسباب بتاعه الثواب السبب بفعل ايه السبب نفسه مش بفعل المفروض ذاته لو هو عبد ربنا كان هياخد ثواب الخطوات دي لكن هو لسه ما عبدش ربنا فعشان كده دايما بنعمل خير نخطط والله اعلم اما عبادات القلب ان هو نوى وصدق واخلص لله واحب ربنا وابدى كل ما في وسعه للوصول بس ترت معبده ربنا ولا وقع عبادات القلب ما فيش ثكنها لابد لدوله القلب لم يعمل خيرا قط معناه لا يعمل بالزواج ما الفرق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل ايهما يخرج من المله الاصطلاح لما يتقرنوا ببعض الاصطلاح عند العلماء لما يقال هذا كفر اعتقاد وهذا كفر عمل يبقى مقصودهم بكفر العمل هو الكفر الذي لا يخرج من المله لو كفرت بنكفر كفر. مثل ايمان المسلم في سوق قتانه كفر من اتى رؤى تنفيذ ابورها فقد كفر من امرات حائضا فقد كفر ايما رجل ان تكتب الاغير عليه فقد كفر وقال لا نحكم بما انزل الله فؤلاء كافرون اذا كان من الكفر العملي فقط اللي ما فيهش اعتقاد اللي هو لا استحِل ولا تجيد مخالفه الشريعه ولا يفضل الوضع على الشريعه ولا يوجب خراف الشريعه ولا يلزم بخلاف الشريعه وانا ليا الانواع المعروفه فاما ان ده يتفهم منه اللي هو بقى غير الاقتراح انا او في غير الاقتراح ان ما فيش كفر من مناكره عن المله كفر عملي لا في كفر في اعمال تخرج من المله في اعمال عمل ظاهر يخرج من المله ولكنه في الحقيقه في باطنه لابد ان يردي قد كفر يعني مش مش دايما الناس بعض ناس مش فاهمين يقولوا ده لازم يفتحل يعني لو سجد لطره من مكفروش وقت ما يفتحل لو رمى المصحف لا ده احنا بنقول اللي سجد لطره باختيارا لا بد وان يكون قد قام في قلبه شرق الشر بالله عز وجل ودال من قلبه تعظيم الله الذي تب الله وتب النبي تبارك الله دال من قلبه اصل الدين احنا ده اصل التعظيم لله عز وجل يبقى ازاي بيقول ربنا اله اللي كان بيشتمه ده لا مش بيعتقد ان ربنا اله عشان يقول لا اله الا الله ده مش معتقد اصلا ان ربنا اله ان الإله لا اله لا يسب ابدا فاللي سب ربنا وسب دينه ولا اعوذ بالله ده دا دال من قلبه اصل التعظيم اللي قال عن نفسه كافر والله يبقى دال من قلبه الرضا بالله ربنا وبالاسلام دين طالما ان نطقهش ايه باكراه الا من اكره فلو نطقه باختيار عشان محرج من ناس فنطقه باختيار تلفظ بالكفر لا بد وان يكون قد ايه قد دال من قلبه اصل الدين فده معنى ان هو كفر عمل بمعنى ايه مش اللي هو الكفر العملي اللي لا ياخذ من المله لا عمل هو كفر هو متضمن لامر قدوتي الاستعمال الاغلب في عرف الشرع فالكفر الاكبر في الكفر انه الاكبر لكن من ايون ضمن الادله الدليل العام ان الله لا يغفر الشرك الا وهو دون ذلك من الشائئ هي الاولى العمليه واجماع الطلب على ذلك دي بالضبط قالوا ما عرف الابكم ما ليف قد كفر فدي كلها في اجماع عليه ما هو مش هتاخد دليل سوف امر نعم الفرق بين الاولى الشرعيه والدرا الكونيه والله يكون العبد اختياره في الاراده الشرعيه والاراده الصفات لله عز وجل الاراده الشرعيه بمعنى ان ربنا شرع على الناس كده اراد لهم صار اراد منهم صراعه والاراده الكونيه اراد الله ان يكون وان يخلق وان يوجد شيئا الاراده الشرعيه متعلقه بما يحبه الله ويرضاه الاراده الكونيه متعلقه بما يوجد سواء كان يحب الله ويرضاه او إيه؟ يكرهه ويبغضه العبد له اختيار العبد له اختيار آه. الاراده الكونيه اراد الله ان يكون للعبد اختيار فيما يتعلق بالأوامر والنواهي والتشيحات إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كون فيكون دي إرادة إيه كونية من كون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم رسر شرعية لأنه لو كان كده ما كان شيئا يسر وجل في الدنيا فقط العبد زبعا إرادته متعلقة بإيه بالأمور الشرعية ولكن دي إرادة العبد فَإِذَا رَضُوا لَكُمْ يَوْمًا وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا إِذَا أَرَادَ لِمَثَلِكُمْ أَن تَكُونُوا مَتَشَاؤُونَ إِلَّا إِذَا أَرَادَ الرَّبُّ هناك بعض الاغاني بتسب القدر والزمن وتتهمه بالظلم انا الدكتور اكبر اما القدر فنعم لان الناس لا تعرف القدر الا انه قدر من عند من الله عز وجل الامد ده من سنه لان ما حدسب الزمن ولا تقتب الرب سبحانه وتعالى لكن ما هو القدر احمق الخطا الناس ما تعرفش القدر الا قدر الرب وبدي اقوله قدر قدر مين قدر من ربنا وده مش مح مش محتمل واللفظ القدر اصلا ما هوش مش استعمال عند اهل الجاهليه ولا في عرف الناس ده اقدر لفظ ديني شرعي لكن الزمن ده ايه مستعمل عند الناس كثير بمعنى الوقت يعني فلذلك لا يكفر من ترب الزمن وان كان محرما اللي مستمع يعتبر راضي بالكفر لا لا ينتب الى ذلك حتى يصرخ الذين يقيمون في بلاد الكفر وهم لا يستطيعون اظهار دينهم وهم لا يستطيعون الهجره ان الذين قتلوهم ظالمون بحكم اهل هذيا لهذا الكلام لا يلدغ ربما كان مقيما هناك لظروف ممكن يكون عاصي وكافر وممكن يكون كافر وممكن يكون معذور اذا كان عاديا عن غير او قف على نفسه في البلاد المسلمة هل الذي تواعدهم القران ان الذين توفوا من اهل الظالمين فوسهم انما هي في منخرها مع الكفار مقاتلا للمسلمين فقتلوا بدر الكفار وهو وهو بلا شك ظالم لنفسه ببقائه هناك الاخ عايد جواب شافي في الموضوع ده نحيله على شرح الموضوع ده اللي شرحناه في الورق والبراءه وبالاصول طبعا